وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَن ظَلَمَ مِنَّا لُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ سُمَّا اعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ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 نَسوقُم أَ إلَ الأغْضِ الجزِ فَنُخْرِجُ بِه زَوْوى سَنُخْرِجُ بِ زَرًا تَأكُل مِنْهُ أننعَامُهُم وَأَنافُسُهُمْ أَفَلَا يُبَصِرون وَيَقولُونَ مَتَ هذا تَتْش إِكُمْ تُمْ خَادِثِ